يسألونك عن الْأَنْفَالِ قل الْأَنْفَالُ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ يُسَاقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ ينبون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 ليحق الحق, الحق ويبطل الباطل، ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الب. استجاب لكم، استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردي في. ¡Gracias! فثبت الذين آمنوا، فثبت الذين آمنوا. سألقى في قلوب الذين كفروا عب، فضربوا فوق الأعناق، فضربوا فوق الأعناق وضربوا. Ja. قوم من الله وما جهنم وما بأس فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رأيت اضرما go ولو أسمع يُشَهُون وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ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 أموالكم وأولادكم فتنة وأنت بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك Amen. Mm -hmm. In Aurelia وعن سبيل الله، فسيُنفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة. وهو على بعض فيرتهو جميعا فيجعله فيجعله Why واعلموا مُؤْمِنٌ أن أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي Ja, dat يَهْلِكَ من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم نقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور فليكونواطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتهزموا وتذهب ريحكم واصبروا een أضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيدي